الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عندنا الصراط المستقيم صراط اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ وَاللَّهُ الْعَلِيُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادِونَ يُنَادِونَ لَمْ قَضَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ قَضَيْتُمْ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فرتٌ وإيشرك بهم منو فالحكم, فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم ما يأتي وي لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقٌ وَمَا يَتَذَكَّرُ الْمَيُونِبُ فَتَعُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ الْقَائِمِ فَاعْبُدُوا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله